رحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الأربعون من شرحي لكتاب شذ العرف أصول الله القبول والإعانة والتوفيق قال المصدر بدأ شيخنا بعد معرف المصدر يتكلم عن مصادر الفعل الثلاثي الرباعي الخماسي فقال هيتكلم عن شخنة مصادر السلاسي مصادر السلاسي صح شخنة مصادر الثلاثه تنقسم إلى قسمين في مصادر قياسية وفي مصادر سماعيه السماع السماعي أكثر مقاس بكتير في السلاسي يبقى السلاسي اكثره سماعي واقله قياسي لكن الربع والخماس والسلاس كلها قياسيه فالان بيقول لك هو قد تقدم أن الماضي ثلاثة أوزان يقولنا ثلاثة عشان اسم أنه مؤخر قد تقدم أن الماضي الثلاثي ثلاثة أوزان انتبه يا شيخنا فاعلا بفتح, بفتح العين وفاعلا بفتح العين يا يكون, يكون متعدي ويكون لازم المتعدي يعني ينصب المفعولة بنفسه أشوف فاعلا إذا يضرب. ضرب ضرب زاد عمرا هذا فعل متعدي طيب بقعد أقول قاعدة زيد ده فعل لازم اذا وزن فعل ياتي من الثلاثي المتعدي ولا اما فعل بكسر ايه يا شيخنا العين يكون ايضا لازم ومتعدي المتعدي انت فاهم شوف زيد الدرس فاهمة زيد الدرس صح ده متعدي طيب لما نقول مثلا كلمه الكلمة الكلمه ايه الثانيه كلمه راضية. لا شربة متعدية شربة زيد الماء رضي يا زيد إذا اسمه فعل يا شيخنا لازم يبقى رضي على وزنة فاعلة أما فعل بضم العين لا يكون إلا لازما وذلك يا شيخنا اللي بيأخذ منه الصفه المشبهه يعني الصفه المشبهه تأخذ من الفعل اللازم زي كلمة كارمة فهو كريم وحسن فهو حسن وجاملة فهو جميل يا رب نكون فهم <تصفيق> الحمد لله أما فعل خلاص يا شيخنا بالفتح وفعل بالكسر المتعديان فقياس مصدرهما فعل انت فاهم ولا مش فاهم هكتب على السبوره؟ طيب انتابع سيد سيدنا هو الشيخ بيقول لك ايه؟ اهو في فعل يا مولانا على وزنه اول فعل عندك واللي قبلها ها ها فعل فاعلة يا سيدنا محمد ده ها يكون ايه ولا يا شيخنا متعدي يكون متعديا ولازما صح يا ابني هذا المثال للمتعدي ولازم يلا زي ضاربة ضرب زيد عمرا تابو اللازم زي ايه ها ها قاعدة اقول قاعدة زيد هذا الوزن الثاني يا شيخنا ها يا سلام هاته فاعلة فاعلة بكسر العين يكون المتعدي ولازم هل هذا المتعدي؟ المتعدي فاهمة زايد الدرس واللازم رضية زايد رضية خلاص يا شيخنا؟ هل هذا المثال الثالثة؟ فاعلة. فاعلة مثل كاروما ده لا يكون إلا لازم كاروما زايد صح يا شيخنا؟ الحمد لله كده توضيح ده كويس؟ طيب اسمع كده قال فأما فعل وفعل المتعديان ها الايه شيخنا المتعديد. وليس الايه وليس اللازمان يعني لا لي علاقة لقعدة ولا براضية خلاص طيب قال فقياس مصدرهما ايه فعل يا سلام شوف شوف ضارابة تقول ضرب فهمت يا شيخنا على وزن فعل طيب هنا فاهمة ف فا. الحمد لله كده سهلا طيب يلا هاتي ها كميل يا شيخنا إلا إن دل على الأول على إيه على حرفة أيوة آه بص كده يا شيخنا الأول الأول إلا هو فعل يا شيخنا طيب خاطا الألم بأصلاه يا شيخنا يا أصلاه يا, يا شيخنا خا يط تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت الف فصارت خاط لكن هي هي اصلها خيطه على وزن فعل لاحظ ان خاطه دي اللي هي فعلة دي دي على حرثه يدل على إيه؟ اه يبقى المصدر هيتغير يا مولانا أقول خياطة على وزن فعاله خلاص يبقى على وزن ايه الفعل على وزن فعلة اللي زي ضربة فعل زي ضرب يبقى وزنه فعل مصدره فعل إلا إذا دل على حرفه يبقى مصدره إيه؟ فعالة شوفت الجمال سأل ولا صعب يا ابن طيب هاته وأما إيه وأما فعلة العين فمصدره القياسي اسمع الشيخنا اسمع الجمال إلا أن ننتقل إلى فعلة اللي هو لازم زي رضي أقول هي شوف فريحة هذه فريحة أقول شوف فرح فرحا يبقى فا... يبقى فاعي يعني فاريح أقول فراح على وزن فاعل يعني بفتح الفاء والعين يعني صح كده؟ الحمد لله فهمت أنت ها يلا إلا إذا دل على حرفة أولا فقياسه فعالة إلا إذا دل على حرفة الولاية ماشي لا مجل ولي عليهم ولاية على وزن ايه؟ طيب وكذلك دل إذا دل دل على حرفة صح يا شيخنا؟ هو جاب الحرف ولا ما جابها شيء. ما الولايه من من الحرف لذلك استغنى عن التمثيل الثاني وعود بعلا لصحة لصحه التمثيل يعني هو وليا تدل على حرفه ما هو بالنسبة حرفه بالنسبه له الولا هنا انت صنعتها كده تقول انا والي ازاي في نفس الوقت يعني ولايه وحرفه فقل وليا يا شيخنا ولايه على وزن ايه زي حكايتي يا مولانا بص انتبه كده يعني لكن دي كلمة الأول ايه خاطة خياطة صح ضرب على وزن ايه فعاله فعال. لانها حرفه يا شيخنا يعني سواء من كان فعل اللي هو زي بس يكون يدل على ايه يبقى خاطة خياطة هناك وليا ولي بس اختلفوا في الوزن مولانا وليا فعله وليا فاعلة لكن خياطة, خياطة فعله, خياطة فعلة. ولكن طالما دل على حفا يبقى وزن واحد اللي هو فعاله يعني كم يا شيخنا يلا ها او دل على لون فقياسه ايه شيخنا يا سلام انتبه يا شيخ انتبه لحظه حامرة على وزن ايه فعله اقول حمراء على وزن فعله يبقى دل على ايه شيخنا على لون يبقى على وزن اولا ها يبقى هو انتبه يا شيخنا كلمه حامرة دا ثلاثي قاصر يعني لازم. لازم وعلى وزن فعيله اللي هو ده. بس مكسور ايوه يبقى في هذا الحالة يبقى ايه يا شيخنا فعلة. فعلة. او كان علاجا او كان شيخنا ايه فعل... علاجا وكاد من السفر كل يوم على السلمي والدرج صعودا ايوه احكت العلاج ده يا مولانا او كان علاجا ها فايما دي ولا مش فايما لا لا مش فايما لم يقول يا شيخنا الفعل علاجي يعني يدرك بالحواس يعني صح. لما اقول مسلم أزف الوقت يعني اقترب يعني. أزوفا قديمة من السفر قديمة قدوما وصعدة صعدة السلمها صعودا. فهمتى شغنا؟ دا بيسموا علاجي. عشان يخرج الفعل غير العلاجي يعني. لما يقول مثلا مريضة زي مريضة لاحظ مريضة ده. المارضة المرض يرى اثره لكن لا نفسه لا يشاهد لا يرى فهمت ولا هذا مش اسم علاج ده واضح وإذا شوف قلمه قدوم صح طب مرض مروض، لما يعني مش على نفس الوزن يعني يا رب تكون فهمت ولا لسه مش فاهم يبقى على وزن فعول لما يكون يا شيخنا ايه وصفه على آه لا أهم حاجة الوصف الثاني على وزن يا شيخنا فاعل يعني علاجا وصفه على فاعل دي مهمه دي عشان نحن نسينا نقول كلمة دي قادم أقول قادم صح والتانية بقى صاعد فهو صاعد صح يمولنا ويه كمان الله يفتح عليك يبعزين انتبه يعني فعل علاجي يعني يدرك بالحواس ويكون على وزن فاعل فهو ده اللي يبع على وزن يا شيخنا فعول تقول إيه أزف أزف وزوف على وزن فعول قادم قادم قدوم صح يا شيخ طيب اتفضل يا و... بالفتح آه. بدا ينتقل يا شيخنا الى فعل الاولانيه بس اللازمة برضه دي كويس الحمد لله صح ولا لا اغلس اما فعل بالفتح لازم فقياسه وصنفه فعول ايوه فاعل تفاعل وجلس جلوسا ونهض نهضا ما لم انتبه كده يبقى واشترك مع ايه شيخنا مع فاعل ها اللازم ده اذا دل على ايه على إذا كان علاجا وإيه كمان ووصفه يعني اسم الفاعل على فاعل يبقى شوف قادم فاعل قادم قدوم على وزن فعول طيب ناتي اللازم اللي هو قاعدة ده مشان نحتاج مش هنحتاج اللي احنا قلنا ده لا لا نقول علاج ولا نقول ايه لا هنقول قاعده تبقى قعود فلما فعل لازم يعني أي فعل لازم يفعى على وزن فعول خلاص يا شيخنا ها يعني جلس جلوس نهض نهوض ما لم تعتل أي شيخنا ما لم تعتل عينه امم وإلا فيكون على وزن فعل ماشي صح يا شيخنا على رسول الله لما قل يا مولانا اسمع شي قام على وزن يا شيخنا فعل اصا يا شيخنا ايه قام تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت الف فصارت ايه يبقى قام وما على وزن ايه فعالة. زي بالضبط قعد قعاد قا هي نفسها قام بس الحصل حصل فيها علال بالقلب يعني الواو قلبت الف تحركت وفتح ما قبلها فقلبت الف فصارت ايه قام فنقول يا شيخنا ها نقول يا شيخنا في المصدر قلنا نقول قيام نقول أي شيخنا؟ ما نقولش إيه قدوم لا يعني لا يبقى على وزن ايه؟ يبقى نفس الفعل ده يا مولانا لم على وزن فعله خلاص اذا كان معتل الوسط يبقى المصري ها فعال يبقى ايه؟ قام قيام على وزن أي يا شيخنا؟ او فعاله او يا شيخنا؟ اقول لما اقول ناحه ايه شيخنا؟ يبقى الأصل فأناياحة فعالة فهم يا شيخنا؟ يبقى لك يعني ممكن تأتي على وزنه يا شيخنا انتبه فعال أو فعالة بالتأكي يعني كم يا شيخنا يقول ها؟ وما لا يدل على ايه؟ انتبه يا شيخنا ما لا يدل على امتناع فمصدرهم؟ خذ بارك الامتناع وإذ قلنا للملاكة تسجدوا لنا فسجوا إلا إبليس أبا أبدا تدل على الامتناع خلاص؟ زي نفرة. برد عليه اللي يبقى نفرة نفار. واباء إباء. العجيب التقسيم بتاعت الشيخ دي رائعة شخني. لإن في الاول كان يجيبوا ايه اشياء كده. يعني اندل دل على كذا ودل على كذا. غير التقسيم اللي قالها الشيخ دي. دي رائعة جدا. قال لك يعني اوزان الثلاثي فعل فعل فعلة, فعلة. صح؟ فعلة تعدى متعد ولازم. وعرفنا يعني مصادر المتعدي منه وعرفنا المصادر اللازم صح كده التكيمه كويسه يا شيخنا كم يا ها صوت ماشي فمنظره حروف كده قال لك ما لم تعتل بعد كده عدت عينت او زي قال لك فعل تفتح تكون و فعال و كنت بس اخضر لك و مثال على فعاله و فعال و قلت لك على فعالة على فعل؟ اه اللي هو يا تبقى فعاله بس معتلل ايه العين مم و يكون منظره فعالة شوف سارة أقول سير، سارة سير، سارة شخنة سير، اللي سارة أصلها سيرا أصلها إيه، سايرا. صح سير، يبقى أقول سارة زيد دفع لازم، مم. وأصلها سيرا على وز فعل، صح لكنه لازم، فالمصري يقول سير، خلاص، يلام مولانا انتبه يلا خلاص، وهت ايه؟ هت إيه أو دل على تقلب يبقى مصره ايه؟ فعلان. طريف على يبقى جال اقول جاية جاولان لا على وزن فعل يبقى جال على وزن فعلان يا سلام او على على سير على على سير زي يا رحل اقول رحيل يعني صار صار مشي يعني يدل على سير يعني مشي يعني من مكان يعني فأقول إيه؟ رحل اقول ايه رحيل. رحيل صح يا شيخنا ماشي وذمل زميل الزميل ده من فعل الإبل سمعنا يا شيخ او على داء ثقياته فعال بالضم اه اللي دل على د على ايه يا شيخنا يعني ما اقول مشى بطنه زي مشى زيد فده مشى فعل ايه لازم وعلى وزن فعلة مشا فعل بس يدول هنا على ايه داء يقول الباشا بطنه اللي هو عنده يسهل يعني أقول ايه يا شيخنا أقول ايه مشاء على وزن ايه فعال أو على صوت يبقى له مصطرين يا شيخنا يا فعال يا فعيل انتبه يا شيخنا صرخ صراخ وعوى عواء وصهل صهيل صح كده خلاص سمولانا أو أو أو على حرفة أو ولاية فقصوا على فعالة زي تجارة إيش أخنا تجارة أقول تجارة خلاص وعرف القوم عرافة تعرف العرافة اللي العرافة اللي بيسمونه يبقى على وزن فعالة يعني إحنا بعد كده هنتقل الوقت انتهى صح هو نقص ذا إيش أخنا فعل ذي فعل ذي خلاص عشان انتين مفعل فعل يا شيخنا اللي يبضم العين يا شيخنا مصدره فعولة دي سهلة دي صعوبة ها صعوبة وعذب الماء عذوبة أو فعالة يعني له مصدرين يفعولة يفعالة يا شيخنا يعني شابنا يقول بلغة بلاغة فصحة فصاحة وصرحة صراحة أظن كده واضح؟ العجيب التقسيمة دي شيخنا عجباني جدا اللي هي تقسيمة اللي يعني ممكن احنا ان شاء الله اللازم ده اللازم, اللازم فعل ده ممكن نضع كل اللي ايه تحت اللي عشان حتى صورة تتضح أيوة وكذلك يعني فعل فعل ده المتعدي نجيب الأوزان بتاحته وكذلك فعل اللي هو اللازم نجيب مصادر بتاحته كده يبقى أفضل لو توضع تحت تحته صحيح طيب كده انتهى الوقت ولا لسه؟ أولا كم أربع طيب على كلنا شيخنا مصادر ثلاثي انتبع شيخنا السماعية ده كثيرة جدا اسمعني تحفظ ولا يقاسوا عليها عشان كده لا أقول لك ده مش محتاج شرح مش ما إذا دل على كده كلها سماعي أي خلاص كده اسمع من الأول هو طلبا أقول طلبا نبتا نباتا كتب كتابا صح شيخنا خذ السنة لعب أقوله لعباً صح طب انتبه ناضجة انتبه نجدة وكلها كراهةً ما فيش ضب ما فيش ما ما فيش شيخنا بقياس تفهمنا <تصفيق> ولا سامع يا شيخنا كلها كراهية يعني شوف كلها كراهية طب سمن سمنا قوية قوة قبل قبولا رحمة رحمة يعني كله ذا يحفظ لقته عليه بالرجوع طبعا للمعاجم خلص شيخنا؟ واضح يا شيخنا ويقول لي مثلا كتم كتمانا كذبا كذبا الثالث يا شيخنا فهم يا مولانا كرما كرما يعني هو بيجيب لك وزن ولا غراره يعني شوف مثلا لاعيبة يعني بالفتح والكسر يعني يقول لي لعبا ناضجا نجدا بس انتبه شوف لعبا لا لعبا لان ناضجا نجدا المصدر ال يتغير. طب كره كراهة كراهة. طب سمنة أقول إيه سمنا. طب حسن حسنا. صح شيخنا وكرم كرما جملا شوف رغم من النفس ال نفس هو هو. جميلة. أنا عايز أوضح حضرتك حاجة. الأول يقصرين طالب يعني الفاء والعم. مستحيل يا صح فقل نبتا نبات وتغير الوزن نبتا نباتا كتب كتابا حرص حراسة حسب الثاني اللي هو وزن اللي هو فاعلة فعله يبقى قل لعب لعبا ناضجه نضدا كره اللي هو يعني اللي هو ده الوزن ده اللي هو فعله عدولك ده الوزن بس تغير مصادره يعني طب الثالث اللي هو كرمه تقول كرمن وعظم عظما طب ما تاكله يا حسنا حسنا وحلما حلما هذا كده ده تغير يا كذا الوقت نتاه نأخذ مصادر ايه غير الثلاثي والله أعلى وعلى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا